تَخِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَمْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ تَخِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَمْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا تعذبه قُلْ إِنَّ كَذِى آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ قُلْ إِنَّ كَذِى آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ, على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى